بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له واشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان اصطح الله كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار لو طبعي لبردسي زرب بمعنى هي قيشت الله فراد وسط وزده هلا باسي نواسق وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام أي الاستغناء عن الخذري نحو وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى مايسرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطف كان كلا سأل بس من كده وتختص الخمسة الأول بمرادفة الصحراء يعني ليه لما بس ويختص غير ليس وفتئ وزال بجواز التمام ليسو او زال نبات او دكي ترك خن من ما الفاضي اخواتي كان سينزل لفظة او سينزل لفظية علي دي ام سيان النبات ليسو فتئ وزال وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام يعني يختص بجواز التمام اكري فعل تام بن ناقص نذل فعلي تام بن نقص نذل تام اويا يكتفي بمرفوعه يكتفي بمرفوعه تام ناقص لا يكتفي بالمرفوع مبتدأ ابي تشيشه بيت مكتذا ابي اسمو خبرشي هبت اي الاستغناء عن الخبر في يسنى حبيت هبت وكنا نمني تنمني شمائل وين كان ذو عسرة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 ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة سبحان الله حين تمسون واوك فعي لكيه تمسونا أنتم يعني واوك فعي لكيه في ويستي بحيينية في ويستي بخبرنية أمسا وكشون خلما لدى بين خبرشي ودابنين تصبحون شروايا وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات السماوات فاعل مرفوع لما ترفعه الضم والارض رفعه الضمة والارض معطوف على المرفوع مرفوع يعني خبر والارض كابو والارض ددانا والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض أي يختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تاما ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب تنها مرفوع كهية ومنصوب نية حقيقة علماء يعني بو أويكا تام معناه شيء وناقص معناه شيء كندين قولا كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة ذو عسرة فعل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون لبرئ فعل خمسة وكان كان خالدين فيها ما دامت السماوات السماوات فعلة اكتفى بمرفوع ولم يحتج إلى خبر وقال الشاعر تطاول ليلك بالإثمد وبات الخلي ولم ترقدي وبات وباتت له وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر ذي الأرمدي وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود وبعت اللي له ليلة وبعت وبانت طبعا كيتو جيواز اللي ويما لشهر حكيخوة شتواها يا يان اعرابك تمام شايفي لا لا باتت. لا لا يخويش يا, يا باتته لا اعرابك أقل بانت بمعنى انفصلت النجاشي روان نشد وباتت وباتت اه يعني كانوا مطبعيه غلط لي مطبعي تطاول ليلك ليلوك ليلو تطاول ليلك بالاثبيد اثمد اسم موضع شنو لو اشويك الا اثمد كشنهك بسار شو وبات الخلي الخلي الخالي من العشق يعني من العاشق الخلي وبات الخلي ولم ترقده ولم ترقد يعني أنت ولم ترقد أنت يعني ولم تنم تطاول ليلك بالإثم دي وبات الخلي الخالي من العشق ولم ترخط ولم تنم وبات وباتت له ليلة يعني استمرت له ليلة تشويك شويةك بسرشو كليلتي ذي العائري وكو شويةك بسرشو شوية كاسيك بسرشو كشتيق لتشهاية به العائر أو كاسيك تشكوليك يعني خاله کیان برده کیان شتک لچایوی به چایوی آیشید چن ناراحت اوها تعبان این نتوانی بخوی شویش آواش کلیل ت ذل عایری ال ارمد کسی که المصاب المصابو بالرمدی کسی که تجبوی ايشا او ارمده لبرچی نيتواني بخوی بوشيوه وما يوكل كسيكا تَأْوي مصابيل شدكته من نَذَءٍ يعني بسبب نَذَءٍ جاءني عن بني الأسود وذلك من نَذَءٍ جاءني يعني لبني الله يصف أنه بات ليلة طويلة بمكان اسمه الاثمد لا يرقد له جفن يعني ناتو عني شاو بنو قيت ناتو عني إسلاحات دايلت ولا يطمئن جنبه على فراش ناتو عني بسر جيقب بسبب ما وصل إليه من الخبر عن أبي الأسود عن بلا خوی اصلن، اکنون آماده. بالامله ده اثمت شونه، نه یشونه کم. شاهد لیره چیه؟ باته. شاهد لیره، باته. دن هاتوا و باته الخلیو. در هر سکیا وبات وباتت له ليلة وبات الخلي السيجار باتا هاتوا فعلا تاما مكتفيا بفاعله غير محتاج الى منصوب لم بيت باتا هاتوا هر سيجاركي تام ناقصني وبيو استفاجيني بيو استفاجي بخبرني. <تصفيق>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 وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان هذا هو الصحيح نقولك يا ابن شام أما صحيحك فعل تام وفعل ناقص بوجه أكدث التام فيه معنى الحدث والزمان أما الناقص فيه معنى الزمان دون الحدث تماشاكا اقبل ضربه زماني ماضي تايننا تايت معناي اليدان شي فعل ابيدوش تتابه فعل بوجهك نتولى مصدر بول من الضرب يعني اليدان حدث يروت وقتا من غير زمن بزوط الضربة معناي ضرب تايا اليدان حدث وشي تايا زماني ماضي شتي هرفع ليك تام بيت أويك معناي حدثي شي تبه بلام كان كان أخوي حدثي كان أخوي حدثي نية, نية. سأكله حدثي خاردنا بس كانت شي أمسى أمسى زيد عالما أمسى أخوي حدثي نية. دخل زيد زمن المساء أمسى عالما بوي بس زمنه حدث يجري نذاو كناوي حدثا بريتيبل امسا چونك امسا هو حدث يعني جهر فعله حدث يعني ابو او فيته ناقص حدث يعني ابو او فيته تام بويا مساله تام وناقص اصلا مبحثك النحويين فعل ماضي فعل تام وفعل ناقص من مبحثك النحويين مبحثك الصرفي لصرف آخرن، العلمي صرف آخرن ياذ، بويا تفسير كدني بويا بلي بله يستغني بالمرفوع عن المنصوب. تنعها مرفوع هبت، منصوب نبت. جخوف علي لازم شواع؟ يستغني بالمرفوع دون المنصوب. بويا أول تفسير الصحيح نيا، والله علبت. وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا بوتشي لما سمي سميا ناقصا فعلى ما سمي ناقصا لبروي كوباسمان قد يكتفي بالمرفوع دون المنصوب بيرتشي ناقص لكونه لم يكتفي بالمرفوع لبروي ما لا يكتفي بالمرفوع هذا نقص هذا نقص بلانواني لبرشي ضربت زيدا. لا يكتفي لا يكتفي بالمرفوع. لا يكتفي بالمرفوع ما تشيه هيا منصوب شي هيا. لو وش يبلي أو اكتفاء كابونا نقص فيه. يبقى اللهين وانيا. ضربا فنادي بلي ضرب عمرو. يعني كسر كجويلة قبيت. أبي لا يحسن السكوت عليه أبي به هبت أقروا به أو كاتجائز أبو مطلقا مفعول به يعني جواز, جواز الحذف مطلقا بو. يعني هيش خلسين مفعل به هنا عموما لكونه لم يكتفي بالمرفوع صحيح وعلى قول الأكثرين لأنه سلب منه الدلالة على الحدث وهذا هو الصحيح وتجرد للدلالة على الزمان والصحيح الأول. بقى مأكلي قولي اللي كتريش السيا مش بيني. السدو قول مانه. هيك أقولتي لبرو إيه؟ يستغني بالمرفوع دون المنصوب. هيك كتريوتي لبرو مبحثك الصارفي هو كوت مان أو صحيحه. أتوني بقي؟ الصحيح كلاهما معا الصحيح كلاهما معن هادو قولك لك كاتا لك جناب نوع لك كاتا جناب نوع وأمايش هندجار علماء ترجيح دنبا بويك هادو قولةك الصحيحة نمنيش يا نمنيش يا ابن العثمين رحمة خوي اللي بكاتي باسي اسمك. اسم اسم إيه كي الله لا وس ليكيك الله لا سماه هذا. هذه كيكيش معناه كي خويه. مدرسي بصرق قولكه مدرسي كوفين قولك عنه. الشيخ بن عثيمين ده الله هذو قولك الصحيح. شون اسم هذا كيان غريتة. هم مسمى هم سميش هذو قولك كشيتيه. هذو قولك كشيتيه. كابو أكليه الله إن كلاهما صحيح. الله أعلم <تصفيق> إنهم نك... سواء بن هشام وأواء مصرين هشام نعم نعم قولي بن هشام نعم أويك هردو علاك تواوى ليك هذا يعني ليك هردو علاك نعم أو قائل إخوان هيا بلا بالله أكريب الله لو لهمان كات لا كاتك حدثي ثانية وهروها لا يستغني بالمرفوع كما <تصفيق> تلاحظني لباين انا اقولنا غير شيء اكو مو سامروي اي اخر لها مو كات يشرف يقون انا او كسيكي كيان بلاي بس بلاي يكتب بالمرفوعين قولتيك تواوني تواون بالكني قولك تواوا يعني بلا ما اي هر لبر اويا نا اخوكي جلبر او شتابيني ما انا لوقعه لا يكتفي بالمرفوع بي الاوجه قوله قوله في زور ان بيت والجامعي شل بينها شيء خلاف شيء نا وكان بجواز زيادتها متوسطه نحو ما كان احسن زيدا ها معطوف ولا شيء وتختص وتختص كان بجواز زيادتها متوسطه يعني حال كون كان متوسطه حال كون كان متوسطه فهي زيادة أو زائده كان أكل زائد به سكانما هي ناقصة هم تام خلما إرسا دي تسر كانيك من كزائده كزائدة وكل شرح كافر كان في العربية على ثلاثة أقسام في العربية اي في النحو ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو وكان ربك قدير أو من خن أما ربك اسما وقدير خبره وتام فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب وكخنما من نحو إن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة تنها فعلها وزائدة فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب كانيك من هي زائدة نمر فوعي منصوبي هي ما كان أحسن زيدا أقول شيء أصلا ما أحسن زيدا ما أحسن زيدا يعني الزيد شنك تشاك ما كما يتعج بيه متدأ أحسن فعليك ماضي مبني على الفتح فعليك ضميليك مستتر وجوبا زيدا مفعول بهي أجأ أحسن زيدا جملي فعلي في محل رفع خبر للمبتدأ كما يتعجبكها أي ما كانت هي زائدة زائدة نا فعليها ون مفعولشها فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب وشرط زيادتها أمران أحدهما أن تكون بلفظ الماضي حبيبة لفظي كي بيت معطيها أبيت أي شي والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين لنيوان دوش تابن ليك جانك ليك جانك ليس لنيوان جار مجرور نبن جار مجرور لازم جار مجرور هبت. بيا أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جاراً ومجروراً. بيا ليس جاراً ومجرورا أما يكسر جواب سؤالي شو مقدري ده في الذهن؟ يكذب. أي بعش أي جار ومجرور؟ قال نعم جار ومجرور متلازمين. أقدر كانش كبت النيوان مشكلة نية. كقولك. ما كان أحسن زيدا أصله ما أحسن زيدا فزيدت كان بينما وفعل التعجب ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتته يعني قطعا بس ما الأولى كالزائدية معنى شتينية زائدية في النحو أما في اللغة فتفيد معنى التوكيد بل انها لم يؤتبها للإسناد نهاتين اسناد بكين بون منا اتصافي خبر بكين كوا اتصاف اتصافي بكين با كوا كحدث في الزمان الماضي وكوت من وكان ربك قدير يعني استاء صفة قدير الله سبحانه وتعالى متصف به في الزمان الماضي والحاضر والمستقبل أقربه خواه تعالى نبوي جل جلاله أو كاتا في الزمن الماضي بفقط ولم لدوامه سبحانه وتعالى وأبديته ولكماله أم صفة بردوامه بلام خالك يترنط وأنوصفتان هذه بويب بردوام نابع. وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل أمش معطوفة لسه يختص يعني ويختص كان بحذف نون مضارعها أوستي أويه يعني نوني مضارع فعل مضارع كان فعل مضارع يعني يكون مبسيتي أن تكون ينهر أو هذا ما يقول المجزومي وصلا نجلسري سريع بوستيت وقف وقفك إلى سريع نوني ساكنكا مجزومكا هذا الأشياء أقل أقل وصلكي وكو ولم يكو ولم يكو نونك حذفك أما بس لا شيئا بس لا كانيها لم أخواتي كان بزا كانيك أو هانون مضارع مجزومك حذف أكريد للتخفيف أما لباقي أخواتي كان شتيش وامنيك حذف كان يجب حذف إن لم يلقها ساكن بمرج ساكن بدوائي نيت ولا ضمير نصب متصل ضمير منصوب متصلش بدوائي دانات بيا فرميت اختص كان بأمور منها كانا هي لقل باقي أخواتي خيا لوانيك مجيءها زائدوك باس منكت وقد تقدم ومنها جواز حذف آخرها آخر حذفت حذف نونك لكاتيك اجر مضارع بيت وذلك بخمسة شروط وهي أن تكون بلفظ المضارع اجب لفظ المضارع هات كتايكي حذفه به وأن تكون مجزومه نجمان صوب مجزومة وأن لا تكون موقوفا عليه لسري نوستي لسري بوستي أجرتها أسعى جل سد ولم تكون وسياجي ولم تكن بني شلا للرسم لايم لا, لا تتوصل أصل ولم تكن وأن تكون مجزومة وأن لا تكون موقوفا عليه ولا متصلة بضمير نصب أبيضا ميليش يشيش نبيت منصوبش بيونا الكابت ولا بساكن وذلك كقوله تعالى ولم أكو بغيا ولم أكو يعني ولم أكن أصلها أكون يعني ولم أكون ولم أكون نونك ساكن على مي جزم بضم من برئوي نونك ساكن للجزم للإعراب ووكيش ساكنة التقى ساكنان فحذفت الواو حرف علاب وتولم اكن فحذفت فحذفت الضمة للجازم والواو للساكنين إن نكب والنون للتخفيف والنون للتخفيف يكابو علك عليك صرفينية عليك صرفينية دواء وتولم أكن تولم. يعني وكو نحو إيش خيكرا كنونك ساكن بو صرف الصرف إيش خيكرا التقى ساكنان الواء والنون وكتش حذف كده وتد ولم أكن أي باش النونك بو حذفة بتشعي الليك نحويا صرفي هيتش بس تخفيف عرب لجاتي ولا ولم أكن وتد ولم أكو لكثرة ما يتكرر تخفيف فقط ولم أكون ولم أكون يعني نونك السكون وهذا الحذف جائز وهذا الحذف جائز والحذفان الأولان واجبان هذا الحذف يعني النون التخفيف جائز أتوني حذف كأ حذفينك حذف نكت. ولم أكن نجوك آتاك ولم أكن في اللغة ولم أكن أما جائزة فلا مالحث والحذفان الأولان أي الضمة والواو في حالة الجزم لحالة جزم أو كاتا أبيش بك أبي على مجزم سكون باء وأبي واو كش حذف كي ما بلي ولم أكون يا ولم أكون ولم أكون شو أنا أبي أبي جزم بك أبي واو كش حذف كي أبي على صرفك وعلى نحويك أنجم بدي شو كأسباب ينهيها بلان تخفيفك سبب نية تخفيفك حذف نونك سبب نية فقط للتخفيفات ولا يجوز الحذف في نحو أمشتناد بباسكات ولا يجوز في أمشتانيك باسكت لا متصلة بضمير النصب ولا بساكن وأواني تريشك باسكت ولا يجوز أو هنا ولا يجوز ولا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لأجل اتصال الساكن بها لأجل اتصال الساكن بها ترى شيء لم يكن ك لدوي ساكنهاة وثمن أبي مرج أو ساكنات نيت ساكن نيت أجل ساكنها نابي حذفك لأجل اتصال الساكن بها فهي مكسورة لأجله <تصفيق> لم يكن الذين فهي متعاصيه على الحذف لقوتها بالحركة لا بروي في بي استباحة حركة هي عاصيه كشبكين تحذفك يعني حذبة حذف ني يعني ناكري حذف نيان حذف بكرت لقوة الحركة يعني لقوة يعني حاجة الحرف إلى حركة لالتقائه بشيء بساكن ولا في نحو إن يكونه فلن تسلطا عليه إن يكون هو اتصل به ضمير وکوتي ولا متصلة بضمير نصب يعني اجى ضمير نصب في الكان كان ن ن كان ن ابي تشبكيت نابي حذفيت نتو ني عليه في الله عليه وسلم عمر بن خطاب كاب تشق سالا جلفشيوكاد ابن سيات كا قد الدجال بيت ان يكن هو دجال فلن تصلىط عليه شفتنيك غوري يعني اا قد الدجال ابن صياد تشيف المناقش لاقاه وكانت ظننا به سرت في فتنه نعوذ بالله الاتصال بالضمير المنصوب بها والضمائر ترد الأشياء إلى أصولها مقاعدها الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها كلمة أقر حذفك يشتياب بيت حذف كتاب بيت نزاني واوية يانيائية نزاني واوية يانيائية بلام أقر أقر ضمير البيول كان اصلك اهنيته مثلا حبله تثنيك حبلايان بهوي ضميره زني أم حبلايا كبالف ألف آخرندتوه يا ولو الحمد أيسل بر الصورة بياكلها وحبلا ولو في اللفظ ألفاء لكن في الصوريات وزني ميائي و هي رسمك جيا بلام خوي واو ولا بر عليك الصارفية بوتجي بوتياء بنمنا وأعطى أعطاهن رسمكذي على صورة يا طالما أصلا خيشي أعطوه أفعل يعني بوتي اللي برو اللي ما دشي اشتقا العطو العطو عينطاو اللي برو يجوار الم لبرو, لبرو عليه فلانية هذا المهم بوتياء يتحرك مع قدر مفتاح بوتي بوتألف لكن رسمت على صورة اللي يا دبري اللياء او قلبوه أصل اصلي شيء واو عموما مقاعديه والضمائر ترد حبلية الأش حبلية. ها حبلية. هاي شون. المؤنث قد تنيه بمؤنث وبمذكر يشهنت ولا في الموقي الموقوف عليها يعني ولا يجوز الحذف في الموقوف عليها نص على ذلك ابن خروف وهو حسن ان قول حسن لان الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليها بهاء السكت عليه اجى حذف رو بدت تاوك يك حرف بينين يدو حرف بينه او حرف واجبه لسلي بوستين اگر يك حرف يجو بين دو ابو ها سكت بينين المهم اما بلغينا سر او كان نابه متحرك بيت بيت ساكن بيت بو احتياج من بويه هائك يك بينين بو سكت ك قوله عه ايه يعني خوي ايه اكسر وعى يعي ايه إي من الوعي يعني ولم يعي هاتشن يعه دو حرفه بهاك وابتة سي فلم يكو بمنزلة لم يعي ف فلم يكو بمنزلة لم يعي فالوقف عليه باعاده الحرف الذي كان فيه أو من اجتلابي حرف لم يكن يعني بقولي لم يكن باجتثاب لم لم لم يكن كابو لابد أجر وقف على سرية أجرينا وشي وصر أصله خوي كشيء قانون ساكنك يا ليه ابن هشام قسيك ما بو إني عليك حتى إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين أم حرفين مقبولين حرف واحد مقبولة أما حرفين لازم ني هاي السكت بيني حاشك على الصحيح عن أن وجوب إجتلاب هاي السكت إنما هو فيما بقي على حرف واحد أم رخنين لو وجب الوقف عليها بها السكت جدو. ابن هشام عليش حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليها بها السكت. وجب لشوية ها وجبة واجبة. يك حرف أجر يك حرفه ها السكت واجبة. يسبون مع إيه إيه أجربي خنيتو برويت هوا. فلام نسرع إيه أجر وقفت كد كفعل أمره. وقفت كل سريع أم وجوبة بس بويك حرفية أما دو حرف وجبني هاي سكت بيني على الراجح محققت هذا ما ترجحك كخوشي أو الراجحة الصرف كل الصرف بس ما كل شيء الصحيح أن وجوب اجتلاب هاي السكت إنما هو فيما بقي على حرف واحد وأما ما بقي على حرفين فلا يجب اجتلاب هاي السكت عند الوقف عليه بل هو جائز وقد شنع المؤلف نفسه في كتابه أوضح المسالك على ابن مالك بعد أن نقل عنه مثل هذه المقالة يعني خلا شرح الفياك كتبه أوضح المسالك شرح الفياك ابن هشام يعني ردي كداوته ردي ابن مالك كداوته كويوته طال حتى بقي على حرف واحد او حرفين وجب الوقف ولا ولا يقال يلزم مثله في لم يعي هل لوكلاي لم يعي ك هاي سكتينين لا يكنش لم يكنش يا لم يكنش جيا هل لازم هاي سكبين لان اعادة الياء تؤدي الى الغاء الجازم هل اجر بلين لم يعي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 على ما يجزم نفوته وتلك السكونة والله على ما يجزم ليعيشها حرف حذف حرف العلية ويبخلافي لم يكن فإن الجازم إنما اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا بقوة الشهزور مقصية وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنتذا نفر ومع اسمها في مثل إن خيرا فخيرا وتم وَلَوْ ولو مِنْ من حديد يعني ويختص كان مش معطوف كان اختصاصي كترى هي وجوازي هي لقل باقي اخواتي اخويا وحد فيها وحدها تنها أخوي أكري حذف بيت وتشيش معوضا عنها ما في مثلي أما ان تذا نفل حذف وماك تعويض ومع اسمها خوشيو اسمكشي حذف بكره ان نمنيو كشيا ان خيرا يعني ان كان خيرا ان كان لقل اسمكشيا ان كان بنمنا ان كان المراد ان كان مرادك مثلا خيرا فخير ان كان فعلك خيرا فخير يعني كانو, خويو اسمكشي شيابن حذفبن يعني كانو خوي واسمكرشي شيء بنحذفه يعني كانه خيبة هنا حذفت تعوزه كي وداني وكانه خوي واسمكرشي حذفه بنا بس ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير والتمس ولو خاتما من حديد من خصائص كان جواز حذفها ولها في ذلك حالة فتارة تحذف واحدة ولكن كان خوي الاسم هو ويبقى الاسم والخبر يعني اسم الاسم هو الاسم عنها الاسم ما الاسم هو الاسم هو لجاتي هو الاسم هو الاسم هو الاسم هو الاسم هو الاسم هو الاسم هو الاسم هو الاسم هو الاسم هو الاسم فالأول بعد أن المصدرية تدوية أن ناصبي مصدرية أن ناصبي مصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل لا لم له موش هناك تعليل فعل بفعل اشتغل برش تكثر اشتغل برش تكثر لكلام يعني كقولهم أما أنت منطلقا اما انت منطلقا انطلقت اما قولك معروفه اما انت منطلقا انطلقت اصلي أم جملة لك انطلقت من درشو لان كنت منطلقا لبر اويتو درشوبوي منش درشو تعليل فعل بفعل سبب سببي درشونكي من درشونكي تويا أما الجملك أمت معناها تواوى أصلي جملك الشيء انطلقت لأن كنت منطلقا أم جملة لبرشاوبغر انطلقت لأن كنت منطلقا فقدمت اللام وما بعدها على الفعل يعني لأن بيبرا بيش وبو بيش انطلقت فقدمت اللام وما بعدها على الفعل للاهتمام به او لقصد الاختصاص يعني لبر انطلقت لان كنت منطلقا علي لبر ااغبل اي مندر شوم لبر اي تودر شوبيت سركه ااغبل لبر اي تودر شو بيت شوم مندر اهتمام زيادر بكامية اقربي خيطة بيشوال لبردرشوناكي اوه لبرشي لبرو تقدم في الكلام او انددرشوناكي تو جرنجا من درشو او اهتمام او لقصد الاختصاص يعني تنها درشوناكي تو هو كارل لشي درشوناكي من اختصاص فائده الاختصاص او لفائده لفائد الاهتمام تقديمي لان كنت يعني لان تقديمك بسد وا تقديمي كبسر انطلقت لان, كنت حاشمة. حاشمة لأن... نهار... حد اما انت منطلقا انطلقت, أصله، انطلقت لان بك كنت... لان, لأن. فقدمت اللام وما بعدها على الفعل للاهتمام به أو لقصد الاختصاص فصار لان كنت منطلقا انطلقت اساء انطلقت من قصده خص... انطلاق لان كنت منطلقا من خصفيش. ثم حذف الجار اختصارا حذف الجر هكذا وكاتي الله لي اختصارا أي حذف جار لأسلوب عربي هاتوه للاختصار ضل عبس وتولى هو انجاؤه انجاؤه انجاؤه هو انجاؤه هو انجاؤه هو انجاؤه هو جر هو انجاؤه هو انجاؤه هو انجاؤه هو انجاؤه هو انجاؤه لامك جر لافشيتي ينحرفي جر لافشيتي باتقديري او جمليك هاتو بويك لا جار اضيشي فصار لان فثم حذف الجار اختصارا كما يحذف قياسا من ان كقوله تعالى فلا جناح عليه اي طوف بهما أي يتطوف يعني أي يتطوف فلا جناح عليه أي يتطوف بهما يعني الصفاء والمره أي فلا جناح أي في أن يت في أن جار ريك هي يعني المهم بمثال أي بجيبك أي بقولي أم تعزنية أم قولي يا مكة ألين جر للاختصار أم الشاهدة الشاهدة كابوي حرف جر اختصارا حذف اكريت بيا لان كنت منطلقا انطلقت لامك حذفك ثم حذفت كان اختصارا ايضا كانش, شكا كانش حذفك كابو لي لامك حذفك ان امينيتوا كنت كانش حذفك تاك امينيتوا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 ثم زيدت ما عوضا ما يك لجاتي كاني ما حذفتت لجاتي كاني ما حذفتت عوضا فصارت ان ما انت, أن ما أنت ثم ادغمت النونو في الميم نونكو مكا لبر او نوني ساكنه ما هات وابيت ان ما يعني ان ما بيت ان ما انت فصار أما أنت وعلى ذلك قول العباس بن مرداس كابي استتجرشت أما أنت منطلقا انطلقت طلقتوا أطلقين هاتوا وهدوا امس أميس كانتنها لو جملة محدودة اسم خبر قيها بلام لجاتي كان محذوفا ما هاتوا للعوب وعلى ذلك قول العباس بن مرداس أبا خراشة أما أنت ذا نفر وكل مثنك هني وتي وحفها وحدها معوضا عنها ما في مثل اما أنت ذا نفر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع يعني أي أبو خراشة تو خلقت حياء ولكن من كم هناك من هرتو هناك من كسمه ها من أصله لأن كنت فعمل به ما ذكرنا هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون والثاني بعد إن ولو الشرطيطين. الشرطيتين الشرطيتين بويا لذا تنهاء اجا شي حدا فكره كان بلام اجا كان خو اسمك شي حدا فكره لشوية د اوا بعد إن ولو لدواء إن ولو كان خوشيو اسمك إيش حذبيت خالية كم تنهاب بوشمان بسكت بعد ان المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل بو بو اما أما الثاني والثاني بعد إن ولو الشرطيتين مثال ذلك بعد إن لدواء إن قولهم المرء مقتول بما قتل به يعني هركس بشتك بشتيك بكجه خيبه واقجل ان سيفا فسيف وان خنجرا فخنجر والناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر وقال الشاعر لا تغربن الدهر أعلم مطرفا إن ظالما أبدا وإن مظلوما أما نقوم من بني عامر وهم قوم ليلى ليلى مجنون ما معنى اشاركه تصف قومها بالعز والمنع لا تقربننا يعني أنت الدهراء يعني في عمرك آل مطرف يعني نزيكان مكوا تصف قومها بالعز والمنع وتحذر من الإغارة عليهم لأن المغيرة يعني كسيكا فلا ماريان أدات لأن المغيرة إن كان ظالما لم يقدر على إذائهم لشوكتهم ظالم يجبيه وإن كان مظلوما طالب لثأر لثأر عندهم عجز عن الانتصاف منهم، يعني أجر زور ظالم بي الشالي الناك، أجر مظلوم مش بيها الرواره، لا تقربنا الدهرة، يعني تنزيك آل عمر، إن ظالماً أبدا وإن مظلوما أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف وإن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما أو تقديرك أيدي ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد ومهر. لا لابد من مهر اقر معجل بيان مؤجل بيت ابي ببيت خليل بيان كثير بيت التمس ولو خاتما من حديد كما رواه البخاري ومسلم وقول الشاعري لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكة جنوده ضاق عنها السهل والجبل يعني ولو كان الباغ ملك يعني صاحب الظلم ولو كان ملكا جنوده كثيرة ضاق عنها السهل والجبل اقرأت بها الشيء هابت جنوده كان أزهل نقريت شاخ كان هلين نقريت بلام ظلم كات. نابي امين, يا أمين نابي العمرية. لا يامن الدهرة يعني لا يأمن الملك في عم في عم أموره ان كان ولو كان ظالما ولو كان ظالما يا باغيا شاهدك شيء ولو ولو ملكا ولو كان الباغي ملكا يعني كان ولا جل اسمك هي حذف في الجملة. بروين يان بيسين مثلًا برونا حاول كمان ها؟ مش بو. وصلى الله وعلى محمد. <تصفيق>